ألم ألم بخطيري وجناني فطغ على الأوزان والتبيان <تصفيق> ألم ألم بخطيري وجناني فطغ على الأوزان يا لائمي عذرا لتكرار المكان فاسمع مقالي واقسم أحزاني ألائمي عذرا لتكرار البتاة فاسمع مقالي واقسم أحزاني رحل الهزاب رعا للحياة مفارقا دنيا دنياه لم يركن لعيش فاني فطاب حقا قد جفوت ديارنا كالصفر يسمو عالي الطيران الذي تبكي له كل الخنادق في ربا شجاعين. طاب حقا قد جف وتديارنا. تنبأ من بقية وجناني. فقى على الأوزان واتبياني. يا لائمي عذرا لتكالب كلام. عمقالي واقسم أحزاني إن لناشهد أنك اللئث الذي قدك قد هام الكفر والطغيان يا فارسا هز الأعادي طيفه في أرض روس أو حما الصلباني إن لناشهد أنك اللئث الذي قدك قد هام الكفر والطغيان يا فارسا هز في أرض روس أو حماس طلبان لم يملك طعن الفتى في صدره فغشاه سم الغدر والخلان يبكيك من قرب مآذن مكة والدمع يسبل في ربى الأفضان صحراء غزنية قد بكت كرمالها وجلال آباد تعزي نفسها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 أنتي عرفاني أنا لست أدري هل نضعت حليبها أم قد سقطك العز بالإيمان لا في عليك لا في عليك بل فوارس ربما ما كل الحديد وأنت لست بواني قد آن أن يرتاح سيفك بعدما بعدما أثنيته في هامة العدوان لا في عليك بل فوار سرقما كلا الحديد وأنت لست بواني قد آن أن يرتاح سيفك بعدما أثنيته في هامة العدواني من قرسل الأعداء كي يعلو به دين الإله مدبر الأكوان قد حاز خير المكرمات مجاهدا بشراه بالجنات والرضوان دين الإله مدبر الأكوان قد حاز خير المكرمات مجاهدا مشراح بالجنات والرضوان من قاتل الأعداء كيرا من عجل دين, دين, دين, دين الله, الله فارك الكرام خير المكرمات مجاهدا ودأبت تحمل هم كل معذب من عرض أفغار من عرض أفغار